بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا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 كانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا يا زكريا ونبشرك بغلام, بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب رَبِّ يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا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 قال آيتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم ان سبحوا بكره وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوه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 تخذت من دونهم حجابا Panie Komisarzu! Panie فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي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 ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا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 يهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني يخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم يا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 ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.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 ويقول الإنسان اذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال مَا مالا وولدا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 تكاد السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وتنشق الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا أَنْ دَعَوُ لِلرَّحْمَنِ وَلَدَا وَمَا يَنْبَيْ لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدَا إِن كُلُّ من